وَأَنْتُمْ يَتَامَى أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُمْ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ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 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واجسوهم وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم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 لرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ولنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ولنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينُ فَرْزَقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ فَالْيَتَقُ اللَّهَ وَاللَّيْقُوْلُ قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك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 من بعد وصية يصاب بها أودي غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنة يدخله جنة تجري من تحتها الأمهر خالدين فيها.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 أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما من النساء إلا ما قد سلف إن ان كان فاحشة وما قلته ساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من رضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم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 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمنكم كتاب الله عليكم وحِلَّ لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم مُحَصِّلين غير مسافحين فما استمتعتم فما استمتعتم به منهن نفتهن أجرهن فريضة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 ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء نصيب مما اكتسبوا واسالوا الله من فضله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 وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن والصاحب السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فسا قرينا وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا وأن فقوا رَزَقَهُمُ رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم اللدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ووجئنا ووجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهم, بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت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 وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النارا سوف نصليهم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها بدلناهم جلوداً غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزاً حكماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أباداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول وأولِّ الأمّر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً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 هو الى الرسول رايت المنافقين رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت أيديهم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 ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبْطَئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ فَإِن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا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 الله لا إله إلا هو لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا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 وَأُلَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَيْضًا قَتْلَ مُؤْمِنٍ إلَّا خَطَأٌ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَوَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ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 فجزاؤه جهنم خاردا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذبا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولائك مأواهم جهنم ومساءئ مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا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 ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم لهم الطائفه منهم ان يضلوا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 يتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين ولهما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وسأت مصيره إن الله لا يغفر أي ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دُونِهِ إِلَّا إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنننهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إِلَّا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّاً وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهَ يَتَامَى النِّسَاءِ التي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم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 يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَلَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 ولن تجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا, وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيما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 فَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تَبْدُ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُؤٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قديراً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 وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في الذنب وأخذنا منهم ميثاقا غليا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً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 وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَا لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ اللَّهِمْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَالْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وكان الله عزيزا حكما وإم من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فَأَبَى الظَّلِمِينَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَفَرُوا وَأَخْرَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ واعتدن للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيم الصلاة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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد خصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزًا حكيماً، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدًا، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا ولم يؤمنوا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا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 يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم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 رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيان يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم